بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع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 الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرن مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذًا فِيهَا وَلَا تَخْفَى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كنا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرحوم فذوهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم